وَتلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَابْنَي آدمَمَ بِالْحَقِّ إِذ قََبَا قُرربًَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَ أحدَدهِمَا وَلَمْ يتَقَبّ مِنْ الآخر قالَالَ ل أَقُتُلكَ قَالَ إِ ماَا ييتَقَبّل اللَّهُ مِنَ المُتَّقين.